وَأَمَّا مَنْ جَاءكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ تِرَامٍ بَرَرَةٍ قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الإنسان إِلَى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة